أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن تقتين فلا تقعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض فيدمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَالُوا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُوا جَنَّبُوا مَحَاسِنَكُمْ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي اللَّهِ فَلَا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 والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات الذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مأثرة وأجر عظيماً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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّمَتْ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَالْتَقِ اللَّهَ مَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَالَ اللَّهِ مُبْدِئِهِ مَتَخْشَنَّ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ زِيْدٌ مِنْهَا بَطَرَنَ زَمَدْنَا لا إِلَّا على عَلَى الْمُؤْمِنِينَ في فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَالَ اللَّهُ مِنْهُنَّ بَطَرَاءُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ كان مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ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 والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضَّنَا في فِي وما وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاجٌ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا تُلْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ اِبْتَوَيْتَ مِنْ مَنْ عَسَلْتَ فَلَا جُ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَى اللَّيْنِ بِمَا أَتِيتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا هو ولكن إذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فاتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذالكم كان يؤذ النبي في يستحيم منكم والله لا يستحيم من الحق وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من رأي حجاب ذالكم الظهر لقلوبكم مقلوبين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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مئينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بختانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك عدنا أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله رفرا الرحمى لا الا من ينجى الجحيل منافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لن نكبحهم ثم لا يجابرونك ثم لا يجابرونك فيها الا قليلا ملعونين اينما سقفوا اخذوك انتلوا تقطلا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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وذي يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أي يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظنوما جهولا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 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا معمل الصالحات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 افلم يروا الاله ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض شَأْ نشاء نخسف بهم أَوْ امنعسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لاايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داوودا منا فضلا يا جبال أوبي معه والضير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات مقدر في السرد وعملوا صالح إني بما تعملون بصير ولسليمان ريح ودوها شهر ورواحها شهر وسلنا له عين القدر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 يَعْمَلُونَ آلَ جَاعُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي يَشْكُرُونَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدَّدْنَاهُ عَلَىٰ أَرْضِهِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ لَدَيْنَا الْأَرْضَ تأكل من سأته لَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الجن وَأَنَّ لَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتهما جنتين ذوات كل خمد وأثلم شيء وأثلم شيء من سدر قليل ذلك جزئناهم بما كفرو وهل نجازي إلا الكفور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 فأسروا الندامة لما رأوا العذاب واجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون. وإِنَّ رَبِّي يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ بَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ أَيُّهُ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 بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوكوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل لِئَلَّا يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْمَلُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إن هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وَإِنِ اهْتَدَيْتُكَ بِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَمْ تَرَ إِنْ فُزِعُوا فَلَا فَمْتَزِقُهُ ذُ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ بَلْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِمُونَ مِنْ مَكَانٍ بعيد وَقَالَ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بعيدٍ وَحِلَبَينَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُلِيبٍ بسم الله الرحمن الرحيم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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تورنكم الحياة الدنيا ولا يورنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير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 وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُضُوفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْمَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُثَابَةٍ لَّتَضْعُ إلَّا بِعِلْمٍ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّلٍ مَا لَا مِنْ عُمُرِهِ إلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ وما يستم البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج فمن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَاهُم فِي خِصَامٍ مّاخِرًا لِّتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ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 والله هو الولي الحميد إن يشأ يذهبكم بيأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر مازرة وزر أخرى وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك كَذَّبَ كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والثواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفيع.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 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحكم صدقا لما بين يديه إن الله مع عباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين أصلفنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمشنا فيها نصب ولا يمشنا فيها نوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يق الله عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافر وهم يصبرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِمْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فتوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرء إنه عليم بذات الصدور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 بعده إنه كان حليما غفورا وأقسم بالله جهده إيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكوننا أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبرا في الأرض ومكر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 şeyin in en tüm illa tekzib on qal u rabuna inna ilaykum lam usel on wama alayna illa el belag الم bine qal inna tadayr na bikum l'in lam tan tahu l'an arjum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 وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَضَّلَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ جُنُهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي أَمَلْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دَخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لِيتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا وَفَرَ لِرَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى